فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكتة واحدة في يوم إذ وقعت الواقع وشقت السماء فهي يوم إذ واهية والملك على أرجائها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 Wahai! Tidak kau melihat apa yang mereka lihat. Inilah kata-kata Rasul yang mulia. Apa yang dia katakan bukanlah kata-kata seorang penyair yang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 وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ yang فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ bersambung